بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذلت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذلت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقين فَأَمَّا من أُوتِيَ كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينطلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه رأى فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن قبقا عن قبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قي عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يمعون فنشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جن غير ممنون